يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالْمَسَاعِي وََفْوينَ وَكانَ وَنكاسٍ وَالِشكد وَنَا تَفعلالُ مِن غَير فَإِن اللههَ بِه علي وما من غَيْرم